نسقيكم مما في بطونه من بين فرس ودم لبنا خالصا سائرا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب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 لا يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراد مختلف ألوانه فيه شفاء لل إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من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 على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أفسكم أزواجًا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدات رزقكم من الطيبات أف بالباطل يؤمنون وبنيمة الله هم